يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا يا وَلَا أَلل يُشِْكْنَ بِاللَّهِ شَيْئأَ وَلَا يَستِْقنَ وَلَا يَزْنينَ وَلَا يَكُُلْنَأَولادَهُعَأََّ يُشِْكنَ بَِّهِ ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف ولا يقتل لاولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف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 الذين آمنوا لا يتولوا قوما غضب الله عليهم يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما ياس الكفار من أصحاب يائسون من الاخرة كما يئس القرصاو من أصحاب القبور بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض سبح في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم وهو <تصفيق> يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون يا ايها الذين امنوا لا تفعلون كبر مقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون كبر مقت عند الله ان تقولوا تَقالون إِ الله يُحِبُ الذيينَ يُقاتونَ فيِي سَبهِ صَفَْنكَأَنَّهُ بُ مُن مَْسوس إِ الله يُحب الذيلَ يقاتونَ ف في وَإِقَالَمُ سَالِقَوْمِهِ قَوْمِ لِمَتُؤذُونَنِي وَقَدتعَمونَ أَنِّي رَسُول اللَّه لَْكُمْ وَإِمْ قَالَمُ سَقَ قَمِ لِمَ تُؤذُلَي وَقَدْتعَمونَ أَن رَسُول اللَّه لَْكُمْ فَلََّا زَغُ أَذَا غَ اللهَّهُ قُوبَهُم فلما جاغوا أجاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين